111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. يسألونك عن الأنفال 113. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى ربهم 119. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110. أولئك هم المؤمنون حقا 111. لهم درجات عند ربهم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 119. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَتَوَدّونَ أَ غيرَذااتِ الشَّوْكَةِ تَتكونُ لَكُمْ وَُريد اللهَّهُ أَْ يُحِقَّ الْ الحََّ بِكَلِماتاتين وَيَقُ طَادَابِ وَالكَافِين لُحقَ الْ الحَََّ وَيُومِطلَ الْ البَْطِ لَ وَلَكَرِهَا المُجرمُون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 117. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام 118. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا.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 متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقربا بغضب من الله فقربا بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير 119. فلم تقتلوهم ولكن الله وَمَا 110. وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 111. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 112. إن الله سميع عليم ذلكم اللهم امهن كيد الكافرين ان تستفتح فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وَإِن وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 110. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون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 119. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 110. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 119. وأن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 110. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 111. وعلموا أن الله شديد العقاب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 الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 فَيُوفَرُ لَهُم ما قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَضَت سُنَّةُ الأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُم حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ بَائِنٌ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَعْلَمَنَّ اللَّهُ نعم ونعم أن مَا فِي الْقُلُوبِ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِنْ تُلِمُّوا 119. وإنكم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَرِزْقِ السَّائِلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا 111. والتقى الجمعان 112. والله على كل شيء قدير 113. إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لخفر تَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِيَ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 ات الصدور واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وان الى الله تورجع الامور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 113. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 112. إن الله مع الصابرين 113. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذذَّيَّّنَ لَهُ مُ الشَّيطَانُ أَمَّا لَهُم وَقَالَ لَ غَالِبَ لَفُمُ اليَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جََُّْكُم فَلََّا تَغَاءَةِ فِي أَتَان أت نَكَ صَلَ عَثِبَيْهِ وَقَالَِّي بَرِي وَقَالَ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد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 114. الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 119. كبأ بآل فرعون والذين من قبلهم 110. كفروا بآيات اللَّهُ فأخذهم الله بذنوبهم 111. إن الله قوي فَكَ بِأَنَّ اللَّ لَن يَكُ غًَّا النّعََّةًَ أَن عَمَهَا عَ قَوْْ مِن حَتَُغَيُّمَا بِأَفُوسِهِم لَمْ يَكُم غَيٌ نََِّةًَ أَن عَمَهَا عَ قَوْ مِن 119. وحتى يغيروا وَأَنَّ بأنفسهم وأن الله سميع عليم 110. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رب بِهِم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْعُيُونِ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فهم 117. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفتحون فَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّرَ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَنَ لَهُمْ يَا ذَٰلِكُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خيانة 119. كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 110. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم يَعْدُ ٱللَّهُ وَعْدَهُكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمَّ ٱللَّهُ يُعَلِّمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَسْتُمْ مُظْلَمِينَ 112. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 113. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 112. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 113. وألف بين قلوبهم 114. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 112. إنه عزيز حكيم 113. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 114. يا أيها النبي حرّض على القتال 111. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين 112. وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 119. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 110. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين 111. يكن منكم ألف يغلبون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 112. إن الله غفور رحيم 113. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا 111. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن 111. خيانتك فقد خانوا مِنْ من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم 112. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا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 شَيء إِن حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 112. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 113. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا 111. بسبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا 112. لهم مغفرة ورزق كريم 113. والذين آمنوا من بعد 119. فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم